ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا كان اليوم الرابع من أيام العيد وكنت على سفر وفي طريق السفر كان هذا المشهد العجيب أكثر من عشر خمستاشر سيارة على جنبتي الطريق كلها محطمة حوادث سيارات قل بسبب الشبورة قل بسبب كذا بسبب كذا لكن المشهد ترك عندي رسالة ألا وهي أني تذكرت قول الله جل وعلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا النصر يحيين يعيده وخرجين من بيوتهم وهم لا يخطر على بلهم إنه ممكن تكون اللحظة دي هي لحظة النهاية وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ليه ما كنتش أنا مكانه ايه الشيء اللي أنا مخليني قوي مستريح وحاسب انه لسه بدري لسه قدامي وقت طويل اللي كانوا ميتين كلهم اغلبهم شباب اول حاجة خطرت بباري قلت يمكن اللي بيدور بالذهن الواحد مننا انه لسه شباب وأنه الموت ما بيجيش إلا لكبار السن واحد من الشباب كان بيحكي بيقول كنت بشوف في المسجد راجل مسن الراجل كان ظاهر عليه أعراض الشيخوخة ورغم كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله كان مكتهد في الطاعة بشكل عجيب كان ينزل من قبل الفجر كده بربع ساعة وياخد الخطوات للمسجد بشكل متهالك تماما ففي مرة من المرات لقيت اللي بيرن علي تعالى علشان في جنازة حد من أهل المسجد تعالى علشان خاطر نروح ندفنه ونشيع جنازته فأنا رايح صليت بصيت لقيت أولاد الراجل ده ماشيين في الصفوف الأولى قلت هو أكيد الظاهر أنه هو يكون هو اللي مات وشيعنا الجنازة وقعدت تدعي للراجل من كل قلبي بل <تصفيق> لقيت وراي ولقيت انه كان اللي مات واحد من اقارب هذا الرجل بيقول في الرسالة اللي وصلتني في اللحظة دي ان انا فكرت على طول انه الرجل كمنه كبير في السن فاكيد هو ده اللي يكون وافته المنية وده احد الاشياء اللي بيغرر بيها ابليس الناس يعيدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ومن جملة الغرور إنه يطوله في الأمل لسه بدري طيب تعالوا نشوف من الصحابة اللي ماتوا في سن مبكر سواء من الصحابة أو من الثلف مثلا عمير ابن أبي وقاص استشهد في غزوة بدر وعمره 16 سنة سيدنا معاذ بن جبل مات عنده على قول بعض المؤرخين 38 سنة وفي قول 28 سنة معاذ اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحبك يا معاذ وأخبر أنه يأتي يقدم العلماء برمية رامي معاذ اللي فتح اليمن بدعوته مات عنده ثمانية وعشرين سنة أو ثمانية طب معاذ ما قاعدش ليه ما عمرش الغاية ما يبقى عنده ستين وسبعين سنة ليه طالما هو عالم وداعية وعابد المسألة ما بتتحسبش كذا كل واحد مننا يحس ان هو لما حيعمل كذا وبعد كذا حيموت كل واحد كده عنده حاجة يقول لك بس لما أنا أكيد لا لسه لما اتجوز وادخل الدنيا لما خلصت كذا وكذا لما لما لما لما أنا كنت يستوقفني قوي الحكاية لأنني أبص مثلا لواحد زي الإمام النووي الإمام النووي مات وعمره ستة واربعين سنة وسايب كتاب من أعظم كتب الفقه كتاب المجموع ولم يكمله ولو أنت شفت بعد كده أي كتاب من كتب الفقه وتقرنه بالمجموع لا طبع واللي حاولوا يكتبوا من بعض الإمام النووي ما عارفوش يعملوا زيه طيب بالعقل يعني طيب بس يمد في عمره 3-4 سنين يخلص لنا الكتاب وجزاك الله خيرا أدى الرسالة وانتهينا ويمكن هو وهو بيكتب الكتاب مشغول برضه بحاجة كرة انه يخلص الكتاب ومات قبل أن ينتهي من ربع الكتاب فهمني؟ يعني لو الواحد قعد يقول أنا بس لما أعمل كذا وكذا ربنا بس إن شاء الله يمد في العمر لغاية ما مش بتاعتك وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة سيدنا عمر بن عبد العزيز مات عنده أربعين سنة المام الشفعي مات عنده خمسة واربعين سنة ابن الجوزي بيعلق على المعنى ده على الشبهة دي أنه أغلب الناس متصورة أن الكبار في السن هم اللي حيموتوا أو هم يعني أقرب الناس للموت بيقول ويجب على من لا يدري متى يبغته الموت أن يكون مستعدا ولا يغطر بالشباب والصحة فإن أقل من يموت الأشياخ وأكثر من يموت الشبان ولهذا ينظر من يكبر تعالوا أأكد لكم على المعنى عشان نفند الشبهة علشان إبليس بيلعب بينا في الحتة دي شوفوا الإحصائيات اللي بتشير له المعنى عن حوادث الطرق عن منظمة الصحة العالمية بتقول إن وفيات الشبان في المرحلة العمرية من 10 ل 24 سنة وصلت إلى 400 ألف شاب حول العالم في الثلاثة أربع سنين اللي فاتوا نص مليون شاب بيموت بسبب حوادث السيارات طيب تعالوا أفكركم ببعض الناس اللي كانوا من مشاهير الناس على أساس أن غالبا هم دول الناس بتفتكرهم وماتوا فجأة مثلا عارفين علاء ولي الدين المماث مات من حوالي أربع سنين اول يوم العيد راح عمل ايه؟ كان راجع من البرازيل وصبح الصبح صلى العيد ودبح وفرق ورجع بيته قال له اخوه هتلي الجرنان اخوه راح يجيب الجرائد رجع لقاه مات انا بس عايز اعيش المشهد الصبح الصبح ده بيفكر في ايه؟ اللي قال له روح جيب الجرائد ده بيفكر في ايه؟ كان لسه بيصور فيلم وكان مش عارف بيعمل ايه وصوي كان دماغه فين؟ أصلاحنا الشبهة الإبليسية إنه حييجي قبليها باربعين يوم وحيبقى حاسب إنه كل حاجة وحيبقى عارف إنه حيموت وهو بيقول وهو بيسوي واللي حاسس إنه خلاص حيموت حيبقى حاله عمل إزاي طلال مداح كان مغني سعودي مات على خشبة المسرح تحب تموت كده وهو قاعد بيقول مش عارف إيه بيقوله دخل يقول في القبلة التالت بيتكلم ويقع سقط على خشبة المصر ويقول لك بقى صريع الفن والمشعارف ايه والكلام ده شفته السنة قبل اللي فاتت محمد عبدالوهاب لعب الاهلي برضو مات فجأة وهو بدأ يكلم واحد من اصحابه في النادي وقعد يتكلم على موضوع موت الفجأة وبعدين وعظ احد اصحابه على اساس ان هو يعني كان مسرف على نفسه في البنات و ونزل زي اي حد ومات فجاه في الملعب ده ما حصلش ودول ما كانواوش شبان مات عنده 22 سنه لعيب الكاميرون اللي هو كان بيلعب مره واحده وقالوا بلع لسانه واللي قال جاله سكتة قلبيه مفاجاه واتعملت عليه ضجه قد كده دي مش حوادث واقعيه السؤال وتدور على مين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 وبعد كده محتاجين ايه اكتر من دي موعظة النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان موت الفجأة من اشراط الساعة ففي الحديث الذي رواه الطبراني وحسنه الالباني قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من اقتراب الساعة ان يظهر موت الفجأة ولحظوا حديث النبي صلى الله ان يظهر موت الفجأة انه كأنه يبقى شيء مخفي ومرة واحدة يكسر جدا وده علامة من العلامات المتحققة في زمننا كان الشعبي يقول من اقتراب الساعة موت الفجأة والمشكلة ان العلماء اختلفوا في موضوع موت الفجأة هل هو خير ولا يعني اللي موت فجأة كده وما يعانيش من مرض ومنه من ده خير ليه ولا إنه ده بالنسبة له شر لأنه مش هيلحق المام أحمد كان يقول أكرهه لأنه لا يستعد له إنما الواحد لما يبتدي يعني تبقى فيه مقدمات للموت فممكن يستدرك أمره يجد التوبته يحسن حاله إنما لو مرة واحدة الموضوع صعب والبعض ذهب لأن فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أنه موت الفجأة راحة للمؤمن اللي هو أصلا موفق ومسدد وعارف الطريق فلما يأتيه الموت يأتيه فجأة من غير ما يكون ليه مقدمات من باب تخفيف الله بالعرب فالموت فجأة ما بين هذا وذاك إحنا في أحوالنا لا نتمنى طبعا أن يأتينا الموت فجأة هكذا وأنا النهاردة حقول لكم في ضمن رشدة العلاج إزاي الواحد يتحرز بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من موت الفجأة هو في حاجات ممكن الواحد يتحرز بها آه نعم وارد في السنة بعض الحاجات هنذكرها ان شاء الله في وصفة العلاق في آخر الدرس المهم عايزين نؤسس هذا المعنى ونرسخ هذا المعنى أن الموت يأتي بغتا وأن المعنى ده لازم يبقى يقين وإيمان جوانا يا ما شفناهم وماتوا مرة واحدة فجأة في ريعان الشباب والقصص في المعنى ده كثيرة جدا أحد الناس بيحكي بيقول يعرف صديق ضابط صف في القوات الجوية فلقى في يوم الأيام بيتصل عليه برضو تعالى ساعدنا في استخراج شهادة وفاة لواحد من زميلنا توفي بيقول خط بعضي ورحت فعلا هنا الإجراءات وروحت غسلته وكان حاضر معايا على الغسل الكلام ده كان في حوالي الساعة 11 ونص شوية وجهزنا الميت علشان نلحق نصلي عليه الظهر وبالفعل صلينا عليه الظهر وخدنا ودفنناه بجعت بيتي لقيت اللي بيتصل عليها قبل العصر بشوية تعالى الله يكرمك علشان خاطر في جنازة قلت خير خط بعضي ورحت دخلت المستشفى وكانت المفاجأة هو نفس الصديق اللي اتصل علي مات من لحظته بعد الدفل واخدين بالكم الدنيا ممكن تبقى عاملة ازاي مرة كده حصل معنا احنا الموقف ده رحنا ندفن واحد والرجل واقف على القبر وبيقول موعظة رجل مسن كبير في السن وقع من طوله خدوه على المستشفى مات لسه دفن واحد وهو لا يدري انه سيكون في هذا المكان بعدها بقليل الاحصايات بتقول ان الموت المفاجئ يهاجم الانسان المريض حتى في المستشفى بعض الدراسات قالت إن عشرة في المية يموتون بشكل مفاجئ داخل المستشفى وتسعين في من الناس بتبقى خارج المستشفى في أمريكا يموت كل عام أكتر من تلتمائة ألف إنسان فجأة بسبب أمراض القلب بعض الباحثين بيقولوا إن تقديرات الوفايات الناتجة عن مرض السكر حول العالم في عام 2000 بلغ 29 مليون والعدد ده تضاعف 3 مرات وبلغ 75 مليون مريض توفوا بسبب مرض السكر بعض الدراسات أيضا ذهبت إلى أن التدخين يرفع احتمال الموت المفاجئ 3 أضعاف وان التدخين هو المسؤول عن ربع امراض القلب التاجية المعروفة بالسي اي دي وا وا وا الاحسائيات دي انا ما ارضتش اجيب الباقي لان انا وانعد بحضر الكلام ينهر ابيض طب ماهو ده مفيش ما اكتر من السكر عند الناس ومفيش اكتر من كذا ومفيش اكتر من كذا والامراض بقى الاخرى المستعصية الكثيرة جدا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة طيب طالما الموضوع كده أمال إحنا المعاني دي بتمر علينا مرور الكرام ليه المشاهد دي ما بتأثرش فينا وبتخلينا ناخد قرار التغيير ليه هي فين المشكلة أقولك فين المشكلة المشكلة في داء خطير أخطر مرض ممكن تكون بتعاني منه وانت مش داري المشكلة فداء طول الامل لسه بدري هو ده طول الامل قالوا ان طول الامل متى تمكن من القلب صعب العلاج فليس من داء اشد على القلب من طول الامل قال الفضيل بن عياض إن من الشقاء طول الأمل وإن من النعيم قصر الأمل عارف ليه خطير لأن ما فيش حد يخلص منه حتى كبر ثن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه يقول لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل يعني لو انت فاهم ان لما هيبقى عندك خمسين ستين سنة هتبقى بلا امال وان انت خلاص هتعطعك وفي المسجد وحتمسك مصحفك وحتركز بقى خلاص نعمل لاخرتنا لا لا لا لسه ولسه ولسه ولسه ما عملناش ولسه ما جبناش ونغير ونعمل ونسوي ولسه الدنيا فيها مش هيوقف عشان كده دق خطير ما بينتهيش النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من طول الأمل والركون إلى الدنيا الحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مربعا عمل مربع كده وخط خطا في الوسط وعمل خط في وسط المربع ده خارجا منه وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط وجنب الخط اللي في الوسط اللي داخل المربع حط شوية خطوط صغيرة كده وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به وهذا الذي هو خارج الخط اللي كان خارج من المربع هذا أمله فأمل أطول من أجله وهذه الخطوط الصغار هي الأعراض الأعراض يعني مرض آف ابتلاء حاجة تصيبه تذكره بأن الأمل دي لازم يكفكفها شوية ويلحق يعمل لأخرته قبل ما توافيه منيته قال وهذه الخطوط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا فلو ده ما يبقى فيه غيره وهكذا إلى أن يوافيه أجنه المرض الخطير ده ايه سببه؟ سببه الحرص على الدنيا ان الدنيا تكلبش ان الدنيا تبقى اكبر همي عايش ليه؟ بتفكر في ايه؟ نفسك في ايه؟ اكبر طموحاتك ايه؟ ايه هي امالك؟ ايه الاشياء اللي انت بتحلم بيها؟ فكر معايا وبينتهى الصدق والاخلاص جاوب على الاسئلة دي عايز بتفكر دلوقتي في بعض الأشياء المتعلقة بحياتك الحاجات دي بتهدف وبتوصل في الآخر لهدف حقيقي عايش له اسمه رضا ربك والقرب منه ولا بعيد هو ده ربنا سبحانه وتعالى لما ذم اليهود قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ونكر الحياة من باب التحقير أحرص الناس على الدنيا عايزين نعيش عايزين نتمتع هو المتعة والحياة والعيشة حتيجي مربنا مش هيعيشك الضنك ومش هيعيشك في ضيق عشان انت بقيت فطاعته بس حتيجي من سكة مرضاته من سكة انه بيحبك فمش هيسبك كده انما لو انت طلبتها من سكة معصيته هي ده بقى الضنك بعين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة إن عند الله لا ينال إلا بطاعته ومن جملة ما عند الله إنه يسعدك فعمرك ما هتعيش السعادة الحقيقية إلا لو هو دهلك فشدة الحرص على الدنيا تفسد عليك حالك وتخليك طويل الأمل لسه ولسه ولسه قدامنا حقاك كثير لسه محقق والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه بيقول لو جبنا اتنين ديبة وجوعناهم ومعدين سبناهم ودخلناهم على حظيرة أغنام مش هيسيبوا منها حاجة وقال كده لو دخلوا الحرص على المال والشرف يضيع دينك ينسف دينك عايز فلوس عايز فلوس عايز فلوس عايز أبقى الشرف يفسدوا عليك أمر دينك فعشان كده بيكره بقى السيرة دي خالص ولو بدأت تذكره وتقوله لعل الساعة تكون قريبة يقولك يا عم بابا لاش وجع الدماغ انت عايز تعيشنا الضمك انت عايز تقرفنا في حياتنا هو مركوشا للكلام ده كله كله كرة خلونا نعيش ماشي عيش بس عيشها صح أصلها مش بتاعتك ومش هتخلت فيها انت فيها بتأدي وظيفة وخلاص فما تنفعش تكون الوظيفة انك تتجوز وتخلف وتموت زي أي حد وانتهت القصة عيشها صح الفكرة لما نذكر المعاني دي انك تفتكر دايما ان في حقيقة غائبة عن ذهنك والشطم بعيدها عنك ونفسك بتسولك انك تبعد عن المعاني دي كلها ألا وهي أن الموت أقرب من أحدنا من شراك عليه قريب قوي ربنا يقول من 1400 سنة اقتربت الساعة وانشق القمر الراجل ييجي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له متى الساعة يقول له ويحك وما أعددت لها الساعة ساعتك مش الساعة الكبرى يوم القيامة الساعة اللي انت لازم تفكر فيها قوي ساعتك انت لحظة النهاية حتكون انت على أنهي حال. على نفس الحال نفسك تتغير عايز تموت ازاي من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه عشت صح هتحصل الخاتمه عشت مخلط وينفق ويمتحت يبقى ربنا يسطر خلط وعملا صالحا واخر سيئه عشت ضايع وبعيد يبقى نخاف هذا الداء طول الأمل يتسبب في كل المشاكل اللي انت بتعاني فيها كل المشاكل اللي انت بتيجي تقول يا شيخ أعمل إيه عندي وعندي وعندي وعندي حقولك دلوقتي حبص تلاقي كل المشاكل أصلها وسببها طول الأمل طول الأمل يورث الغفلة ربنا يقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههموا الأمل بيعمل إيه الأمل؟ بيلهيك الله هنا بيكون بإيه؟ بالغفلة أنت دلوقتي في كذا حاجة بتشغلك اللي بيشغله يقعد قدام فضية ويتفرجله على فيلمه ولا يسمع الأغنية ولا يعمل كذا واللي مشغول في الشغل وطاحن نفسه في الشغل للنهار فاف دوامة الشغل ما بيفكرش النهار ده أحواله إيه قرب ولا بعد ربنا راضي ولا صاخت الدنيا تلاهي واللي عنده مشاكل شغلاه واللي عنده مشاكل في بيته واللي عنده مشاكل في دراسته واللي واللي واللي كل واحد عنده شوية حاجات عمي عنه فبينس يلههم الأمل الأمل يلعب بيه شوف اللفظ القرآني يلهي يخليه ملهي مش كلنا ملهيين يا جماعة كل واحد مننا مش عنده لستة كده ملهية وكل الناس بكل طبقاتهم الاجتماعية بكل مراحلهم السنية برضو عندهم قايمة ولستة ملهياهم انا قلت قبل كده انا عاود ابص كده اللي اكبر مني بعشر سنين بيفكر ازاي واللي تحتية وبص لاي هي هي مفيش حاجة بتخفز احد الناس مرة قال لي انا عدت افكر في حياتي ابويا عدت بصيت لقيته هو عمل ايه عاش وعد كده اتجوز امي فعد معه عاد يكون نفسه وا وا, وا, وا وا رزق بينا الحمد لله ربنا وجوزنا ومات بس ابويا ملحقش يعمل حاجة يدوبك الحمد لله انه كان بيركح فلما مات قلت انا مش عايزة عايشها كده أنا ما نفعش عيش هكذا قيمة الملاهي دي والههم والأمل مش هتنتهي والله مش هتنتهي إلا بقرار إن كل حاجة في حياتك تنقلب وتطلب حاجة أساس هي رضى ربنا بس هو يرضى بتتجوز ليه؟ عشان عف نفسي وربنا يرضى بتشتغل ليه؟ علشان ما مدش أيدي وربنا يرضى أنت بتذاكر ليه علشان أبقى فعلا مثال للمسلم الملتزم بدينه وبر بأبي وأمه علشان ربنا يرضى الملاهي دي كلها تتحول تبقى طعاق لكن طول ما انت عايشها لنفسك هتبقى مشكلة طول الأمل يورث الغفلة ويورث العبثية فوضى الحياة فوضى جايين الدنيا ما نعرف ليه عايزين إيه؟ جايين منين؟ رايحين فين؟ هي كده فوضى عبثية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثة وأنكم إلينا لا ترجعون أنت حسبت ان هي انتهت أن هي خلصت أن هو حياة حنقضيها بالطلوب العرض وبعد كده وقت ربنا بقى يبقى يحلها هو من عنده عيشها يا عم أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خلقناكم عَبَاثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى الله الْمَلِكُ الْحَقُ ملك له العلو سبحانه فارفع بصرك له وبعد عن سفس في الدنيا فإن الله يحب معالي الأمور يحبك بصص لي وما يحبكش أن أنت تبقى مشغول بشوية سفاسف في الدنيا حقيرة لا تساوي شيئا وتفضلها عليه طول الأمل يخليك تسوي في التوبة وتنسى الآخرة مش عايز تتوب اللي دلوقتي مش عايزين دلوقتي وإحنا عادين ناخد قرارات كل واحد عارف أنه بيعمل زنب من الزنوب يخشى أن يلقى الله عز وجل بها ليه دلوقتي ما يقولش ألحق يمكن معرفش خطي. عطبة الجامعة أنا حتوب دلوقتي أنا حجد التوبة دلوقتي ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوب مئة مرة في اليوم انا محتاج أتوب أنا حعاهد ربنا دلوقتي حالا إن أنا إن شاء الله حبطل كذا وحبطل كذا لا أنا حبطلها لأني مش عارف حقدر أكمل وبكرة حيصبح علي ولا لا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة إنما لو عندك طول أمل يا عم مصبر خلينا نقضيها يومين وبعد كده نبقى نشوف تعد عاكن علينا وتعد طيلك خلص خلص أنا رسه ما شوفناش دنيا خلينا شوي الشيطان يشتغل بقى شباب بقى فما تجبيتش نفسك اللي انت عايزه عمله روق وانت رسه ما عملتش كذا وكذا وكذا يا سيدة تبقى جرب بس كده مرة وخلاص وبعد كده ربك غفرة وحيم ويتوب عليك وما فيش اي مشاكل لسه طول الامل يعمل اي بقى يسوف التوبة وينس الاخرة الحفظ النحجر في الفتح يقول يتولد من طول الامل الكسل عن الطاعة لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجن طب ما يتيال سبحان الله وبحمده بقى لها ثواب قد ايه خدت معك قد ايه دي ما خدش في سنة. سبحان الله وبحمده يعني الثانية لها وزنة إيه لاوي بتأخرها ليه إيه هقولها إنما طويل الأمل يا سيدي هنبقى نقول كل حاجة لما ييجي وقتها هنبقى نقول كل شيء فيتكاسل عن الطاعة إن شاء الله بس رمضان الجاي اتفرج علي هبقى عمل إزاي مش حسيب هقطع الدنيا صيام وقيام وقرآن وإيه بس استنى بس لما يجي رمضان عشان انا ما بفوقش كده وبيبقى عندي نشاط ايماني الا في رمضان لا نويت السنه دي يعجبني قوي موضوع الحج قوي قوي قوي خلينا ان شاء الله السنه الجايه اتفرج عليا شغل ابليس ده بقى يجريك زي لو بتلعب الاولاد الصغيرين وتحط له كره وتخليه يجري يجري يجري يا خدها يروح احطها لك احطها لك حته ثانيه والناس كلها تجري تجري خلاص اهو البول قدامك اهو يلا سوت روح خد الكره حطها لك حته ثانيه وتروح تجري وما فيش كراحة تتسدد إن شاء الله في المرمى خالص. هي دي الطريقة. يسوف التوبة وينس الآخرة. أعظم سبب من أسباب قسوة القلب طول الأمل. ربنا صبحانه وتعالى يقول فطال عليهم الأمد فحصل إيه؟ الأمد ده الأمل هو. لسه فقست قلوبهم. سوف في القرارات. وانا عايزك تستشعرها كده وانت بتكلمهم بيقول لك حي على الصلاة تقول له بكرة يبسط يده بالليل ليطوب موسيقه النهار ويبسط يده بالنهار ليطوب موسيقه الليل يقدم لك ايده تقول له كمان سنة ينفع حسها كده بس حليم شفت احنا عاملين ازاي ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعضل فعشان كده قلبك قلبك بقى عشان محتاج نور الإيمان ده محتاج فيضات الرحمة دي تنزل على قلبك علشان هو ما بيتغزاش إلا الإيمان إلا محبة الرحمن فمرة في مرة في مرة في مرة يفسد القلب ما بقاش ينفع يموت لأنه كان محتاج الغذاء والدواء والشراب وانت مدتوش هو عشانه بيقولك اسئيني وانت بتقوله السنة الجاية يقص القلب بطول الامل الامر الرابع من الحاجات اللي تنتج عن طول الامل استحواذ الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله بعض الحكماء بيقول الامل سلطان الشيطان على قلوب الغافلين الشيطان يدخل ويرمي بس الوسوسة دي يا عم شوية فيلاقي في قلبك تقبل ليه لغاية ما الشيطان يدخل الحسن الحصين ده اللي هو قلبك ويفتح فيه ويتملكه فبدل ما كان الشيطان بره لو انت ذكرت ربنا يتحرق معرفش يدخل حصن الحصين اللي انت محصنه بالذكر القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب البيت خربان مفهوش قرآن مفهوش ذكر مين اللي يعيش الشيطان يخش جوه يعمل ايه يستحوز لما يستحوز يعمل ايه يمشيك فتلاقي نفسك اعمل كذا بتقول امين وانت مش عارف خلاص ما بتفكرش اللي بيجي على أدناغك بتعمله استحواذ الشيطان ولو تملكك الشيطان تبقى مشكلة كبيرة الأمر الخامس إن طول الأمل هو السبب في هلاك الأمم إحنا مستضعفين ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في شأن آخر الزمان قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ليه يا رسول الله سيدب في قلوبهم الوهن وما الوهن حب الدنيا وكراهية الموت عشان كده نبقى أم مستضعفة قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني حسنه الألباني صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين وهلاك آخرها اللي هم احنا بالبخل والأمل فطول الأمل ومسك إيديه والدنيا غله وكل واحد خايف من بكرة والعائلتي هتعيش إزاي وأنا هعيش إزاي الدنيا ملهاش أمان فمسك إيديه وبيحسبها بطريقته هو مش بيحسبها بيقين يعرفه عن ربنا أنه عارف أن ربنا هو الرزاق وأن ربنا سبحانه وتعالى إذا أنفقت في سبيله أنفقه عليك أنفق أنفق عليك ما بيحسبهاش كده فبيمسك ييده بالبخ وطويل أمل فتهلك الأمم أنا عندي شبهة لازم أقولها متصور أن حد منكو دلوقتي ممكن تكون خطرت بباله ألا وهي أنت كده عايزنا ما نعيش بطموحات أنت عايزنا في الآخر خالص الواحد يعني ما يفكرش خالص في بكرة ما يخططش الحياته انه يبقى قصارة همه انه يستنى الموت ويبقى عد مرعوب هيجيلي سكتة قلبية ولا هيجيلي مرض من الامراض المستعصية وحموت يبقى كده الواحد مش هيعيش ما تبقاش حياة ولا حتى يعرف يعبد ربنا بالخوف والوجل ده انت عايز كده؟ لا المعنى ده يفسره كلام العلماء عن أنواع الأمل الأمل نعين أمل محمود وأمل مذموم يقول ابن حجر في الفتح آمالك على حالين فحال تكون فيها قريبا من أملك ولا يشغلك ذلك عن آخرتك فهذا الأمل المحمود إلا أنا لسه أيلهولك دلوقتي فكر في بكرة بس فكر في بكرة ده حيكون إيه في رصيد حسناتك اللي حتقبل بي ربنا فكر في بكرة إنك حتبقى أحسن علشان الناس تلت أنواع واحد النهارده احسن من امبارح فده المرحوم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وواحد النهارده زي امبارح فده المغبون عارفين ان ربنا سما يوم القيامه يوم التغاب يعني يوم الخسران انه مزتش زادش انه ما انه ما من رب القريب انه ما قصرش المسافات انه ما بلذة القرب من ربه فخسران وواحد النهاردة أسوأ من مبارح الكرب في النازل والرجلين بتغطس في الوحر وهو مش داري فذلك الملعون فلما تحسبها كده تقول لأ أنا لازم أتقدم لما تفكر في بكرة في أنه فعلا الهدف اللي أنت بتفكر فيه ده إن كان جواز إن كان شغل إن كان رزق إن كان إن كان إن كان في الآخر خالص والله أنا ما بفكرش فيه إلا بس أن ربنا يرضى عني يبقى داخير إنما بتفكر فيه عشان تعيش وتتبغدد وتعيش الدنيا هو ده الأمل المذموم عايز فلوس ليه عايز فلوس ليه علشان أعرف أعيش حياتي طب لو هو كفاك عايزهم يزيدوا ليه علشان الواحد مثلا يوسع في داره والنبي قال اللهم وسع ليه في داري كويس وتوسع في دارك ليه عشان عرف عبد ربنا بجد ولا عشان الناس تقول ولا علشان تحس ما هي النعمة مش هتبقى حلوة بتصور انت عجبت بيت حلو وفرشته بأحسن فرش وجبت الناس بقى والناس قول ما دخلوا ايه ده لا تزوءك وحش قوي اتنغصت النعمة ما بقاش لها طعم وتلاقي نفسك قاعد بقى كده على انك جايبها بكذا تلاقي نفسك قعب بتتكلم يا جماعة انتم مش اخدام بالكم ده ده معمول بكام ألف بيحصل كده تلاقي واحد جايب مثلا لبس جديد فشكله مش حلوه يعني بس جايبه برقم فلك يعني مثلا يقول لك ايه رأيك في البتاعة تقول له ماشي ماشي ايه لا ما ينفعش ماشي دي ده بكذا تعالف ده يا ابني بكما ده امثالك ما يعرفوش يلبسوا الحاجات دي عشان بس خطري يعني ده بقى مش جايبها علشان خاطر انه هو بيلبس لبس حسنا ان الرجل يحب ان يكون حسنا ومظهره حسنا انه بيحب ان يكون شكله يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البياض يهتم بحسن المظهر وحسن المخبر هو فعلا كان بيلبس كده ولا هو كان بيلبس عشان الناس تقول وكان بيجوز ويحطها جنبيه في الكوشة ويخلي الناس كلها تتفرج عليه ليه هي دي مش دياثة عايز الناس تتفرج على لحم امرتك ليه عايز الناس تتفرج على مراتك قاعدة بتترقص في الأفراح ليه ليه عشان خاطر الناس تخرج تقول ده كده ده مش ممكن ده واخد واحدة مش ممكن ساروخ أرض جو هو كيرا فاكيرا هو يبسط قوي ويحس بقى انه هو يعني ايه تمام عرف ينقي انما لو الناس ما قالتش تبقى مشكلة شفتوا البلاوي مش ده صح هم يضحك وهم يبكي فانت عايشها ليه انت عايز منها ايه انت عايزه يرضى ولا الناس ترضى ولا تحقق ذاتك هو ضلوع عشان كده تعالوا بقى ناخد الوصفة في العلاج خطوة بخطوة بقى معايا كده هنتكلم على أربع حاجات ناخدهم بشكل تدريجي وبخطة عملية إزاي نشيل طول الأمل ويبقى الموت منا على ذكرى ويبقى ذكر الموت شيء إيجابي يخلينا نشتغل صح عشان بنعمل لأخرتنا مش إنه هو يبقى شيء كريه ويخلينا مش عارفين نعمل أي حاجة والواحد قاعد بيموت بالبطيء لا لا نخدها إزاي أول خطوة تبعد قاعدة محاسبة ومعاتبة لنفسك لازم تيجي كده الأول هم. لحد قمت أخرتها إيه أخرتها إيه معاك يا نفس أخرتها إيه الحال اللي ما يرضي ربنا ده لغاية إمتى الواحد يوعى في المعاصي دي والزنوب دي إمتى بقى يخلص إمتى بقى ينضف إمتى بقى يتغير فوقي العمر قصير والموت قريب يعاتب نفسه يذكر نفسه فرحانة ليه بالدنيا دنيا زيلة هي دامت لحد أخرتها إيه أجمع في الفلوس وبعد كده ياخدها الورثة والله أعلم هيعبد ربنا بيها ولا أعلم هيعربضوا بيها في الأرض أخرتها إيه؟ بفكر إزاي؟ الأخر عنده نقطة النهاية عنده استشعري كده يا نفس وانت وقفة بين إيدين رب جليل عزيز ذو انتقام الواحد القهار قل وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُزِيبَ دَاعَتَ كَوَنَتْ تَبِعَ الرُسُل أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زوال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 N required 33 de llapat iấy de كَانَ damages other s amb lles elas i es فوعده رسوله إن Oh, sir ما هو الهو احد وليذكروا الالباب وبرزوا لله الواحد القهار سلم يا ربي سلم سلم يا ربي اغفر لنا وارحمنا يا رب يا رب خذ بأيدينا ونواصينا إلي أخذ الكرام علي ذكرها عاتبها حاسبها حتى تأخذ الخطوة التالية في التغيير الخطوة التانية بعد ما يكون عندك الاستعداد بعد ما يكون خدت القرار بعد ما عاتبت نفسك وأنبتها ووقفت وقفت المحسبة دي إنك تبتدي تقول لا لسوفة اترك التسويف وقصر الأمل طيب ده يحصل إزاي حناخدها برضو في النقطة النقطة الأولانية إنك تعرف عظم الكرامة لمن قصر أمله اللي بيقصر أمله اللي هو مش بيقول لسا وبكرا وسوفا ربنا صحنا تعالى بيكرمه باربع حاجات قال نصر بن محمد السمرقندي من قصر أمله أكرمه الله تعالى بأربع كرامات أولا أن يقويه على الطاعة لأن العبد إذا علم أنه يموت عن قريب لا يهتم بما يستقبله من المكروه خلاص مش هتفرق فتلاقيه قوي في طاعة الله اتنين تقل همومه لأنه إذا علم أنه يموت عن قريب لا يهتم بتلك الهموم يبقى الأولانية إنه حيبقى أقوى في الطاعة ومشغول بيها التانية حيروح من هموم الدنيا ومشاكلها التالتة يجعله راضيا بالقليل يرضى بما يقسمه الله أصلها دنيا إنما هو طعام دون طعام يا عم أكله وحتعدي وإنما هو شراب دون شراب وإنما هو لباس دون لباس وإنما هي أيام معدودات فيبقى راضي بما يقسمه الله الأمر الرابع ينور الله له قلبه فقلبه فيه جوة لمبة مصباح بتوضح له الطريق فهو ماشي تلاقيه يرى الحق حقا ويرزق اتباعه وهو ماشي قلبي مش وخدني مش عايز اروح لحتاجي مش عارف حاسس ان فيه حاجة نور الله له قلبه المقطة التانية عشان تترك التسويف أعدد نفسك في الموت النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي الضرداء رضي الله عنه أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أعدد نفسك في الموت وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب حديث رواه الطبراني صعه الألبان قال له الوصية الجامعة قال له إيه؟ أعدد نفسك في الموت يعني حط نفسك أن أنت ميت بكرة هتعمل ايه هتقيم الليلة صح لو فيتك حاجة هتلحق تستدركها لو عندك مظلمة الواحد هترفع صمعت الترفون وتقول له ابوس ايدك سمحني أنا خايف ألقى الله عز وجل بمظلمتك لو عمل أي حاجة هتستدرك حالك بسرعة اعدد نفسك في الموتة كان داود الطائي يقول لو أملت أن أعيش شهرا لا رأيتني قد أتيت عظيما ده أنا أعملت كبيرة من الكبائر كيف أؤمل ذلك وأرى الفجائع تغشى الخلق في ساعات الليل والنهار ده أنا ما يبقاش عندي يبقى اعدد نفسك في الموت خطوة تالية شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة ازاي على قصر الأمل أنا حديك 3-4 مشاهد وعيش معايا المشهد كده عشان دي التربية الواقعية اللي النبي رب الصحابة عليها شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر والحديث في البخاري قال كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل غريب انا عايش في بلد مش بلدي يبقى حعمل ايه أنا غريب عنها فيدوبك حفكر في مكان لنا أستقر فيه يعني انا للوقتي رحت سفرت مثلا أي بلد رحت اسكندرية أنا في اسكندرية غريب مش بلدي طيب حاجة متنين ياما أنا هاخد اسكندرية دي مكان إقامة في حنزل أدور على شقة وأسكن فيها لكن طول ما أنا فيها هبتدي أقضي مأموريتي عشان أرجع هي كده كأنك غريب أدي المأمورية علشان هي أيام ودار الإقامة الجنة أو عابر سبيل هيعدي على المكان هيقعد فيه ياخد زاده ويستريح شوية وبعد كده ينتقل إلى المكان اللي هو قصده فالدنيا كبري ما ينفعش لوحد يقف على الكبري يقف على الكبري وما يمشيش يا عم يا بتعدي كده يا ترجع وقف لك في حتة إنما وقف في نص الكبري تعمل ايه هو ده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ده لابن عمر في رواية الترميز الزيادة قال له وعد نفسك من أهل القبور رد ابن عمر بقى لما روى الحديث روى لمجاهد المجاهد ده من كبار التابعين قال له ايه بقى رح رويله الحديث وقال له يا مجاهد إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا اسمك عنده فوق إيه الراجل كان بيناجي ربنا يقول له وما اسمي عندك يا الغيوب اسمي عندك فوق يا رب صالح واللشقي اسمي عندك عابد ولا فاجر اسمي عندك تقي ولا عاصي اسمي عندك ايه وانت النهاردة فوست الناس اسمك حي وقد تكون غدا فلان الله يرحمه فابن عمر شوفوا خاد الرسالة اتربع على المعنى انتقلت الرسالة لزمن التابعين قويس القرن قالولو كيف الزمان عليك ايه اخبار الدنيا قال كيف الزمان على رجل إن أمسى ظن أنه لا يصبح وإن أصبح ظن أنه لا يمسي فمبشر إما بجنة أو بنار جنة ونار يا طرى حيصبح علي الصباح حكون من أهل الدنيا وحقدر تزود للجنة ولا الأمر غير كده آدي حادث إنه بيقول لهم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل شوفوا الموقف التاني مر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند أبو داود والتلمزي وابن ماجا على عبد الله بن عمر الأولاني كان عبد الله بن عمر ده عبد الله بن عمر مر عليه لأبي يرمم بيته هو وأمه فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عبد الله فقال له ما هذا يا عبد الله فقلته يا رسول الله وها البيت عايز ترمم وها فنحن نصلحه طيب هو ده غلط مش غلط بس النبي صلى الله عليه وسلم عايز يبعط له رسالة انت بتعمله ليه؟ بتجدده ليه؟ اوعى كن قلبك متعلق به ومساكن وترضونها أحب إليكم من الله ورسوله هو الواحد ممكن البيت يبقى أحب إليه من الله ورسوله وما يعني اللي بيطلع يسافر له قد كده علشان يجيب هنا بيت حلو يبنيله ويسويله ومضيع دينه المعنى ده لو متوظف لخدمة الهدف الحقيقي في الحياة بيبقى فيش مشكلة إنما لو كان علشان كلام الناس والنفس وا وا وا وا يبقى هو ده فمساكن وطردانها أحب إليكم راح نبي قيل له إيه صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله الأمر أسرع من ذلك إن كما تلحقش ترمى من البيت بيبعث له رسالة إنه ما يفكرش إنه هيخلت فيها فيربيع المعنى بصوا على طول رسائل كده علشان الصحابة الدنيا تتشال من القلب عبد الله ابن عباس بقى احنا خدنا التلات عبادلة هوا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعدي عبد الله بن عباس قعد مرة بس لقى النبي صلى الله عليه وسلم خرجه يقضي حاجاته فلما رجع لقى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتيمم فبص ابن عباس فقال له يا رسول الله ان الماء منك قريب يعني ممكن نتمشى شوية كده ممكن نروح لغاية مثلا يعني قدامنا كيلو كده ولا حاجة نروح نجيب الماء فالنبي قال له وما يدريني لعلي لا أبلغ الفقهاء خدوا على فكرة الحديث ده خدوا منه فايدة إن الواحد لو تيمم لو أنا من الناس المعذورة فتيممت ثم جاء الماء أثناء الوقت يعني تيممت في حتة الفلانية وبعد كده لقيت حنفيت نيع على بعد شوية ولسه وقت الصلاة وأنا كنت صليت خلاص هل أعيد؟ قالوا لا يعيد مفهوم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له هو ما يدريني فتيمم بي المهم الشاهد بص الرسالة ده بيتوضى قدامه أو بيتيمم قدامه ويروح بعيدته على طول الرسالة وما يدريني لعلي لا أبلغه شوفوا موقف رابع النبي صلى الله عليه وسلم يقولهم الحديث في المسند والسنة ابن ماجهة وصحابه الألباني إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع ماشي كده عشان وين توقف في الصلاة يمكن تكون أخر صلاة فده من أعظم الأسباب الخشوع انك حاسس ان دي اخر صلاه فدلوقتي هاجم عليك طب هنعمل ايه يا عم مسكتين كان اخر صلاه طب مفيش خلينا نصلي يا عم يمكن هي دي الصلاه اللي تدخلنا الجنه فيصلي صح بصوا بقى كلام النبي ده بيأثر فيهم ازاي انا عايز طول الوقت اجيب لكم الحديث كلام النبي واشوف رد فعل السلف عشان نرد عندنا ما احنا سامعين الحديث مليون مره ويا اما بيقولوا يا جماعه صلوا صلاه مودع واللي بينفض بينفض ليه بقى مختلف بص السلف يعمل وين محمد بن أبي توبة بيخبر بيقول كنت عند معروف الكرخ يدل من أئمة السلف فأقام الصلاة فمعروف قال لمحمد ده قال له تقدم للصلاة خش صلي فمحمد قال قال له أنا لو دخلت صليت يمكن معرفش أكمل الصلاة إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها بيقول له أنا إن كم معرفش أصلي فأنا تبقى آخر صلاة أصليها بيكم بصوا بقى التاني اللي متعلم من هجي النبي رح قال له ايه قال وانت تحدث نفسك ان تصلي صلاة اخرى نعوذ بالله من طول الامل فانه يمنع خير العمل وقال له ده اخر صلاة انت مهم من الموقف يعني لما تجي تقول لي مثلا ايه تخش تصلي طب خلاص اخر مرة عملها مش عملها تاني عشان بس تحالف خلاص قال له انت حاسب نفسك هتصلي الصلاة دانية جمان نعوذ بالله من طول الامل شفته النبي بيعلمهم ازاي فحط قدامك المشاهد دي علشان تقصر أملك وتتعلم ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربيهم على هذا المعنى خدنا كده مرحلتين المرحلة الأولانية كانت ان احنا حنوقف وقفة المحاسبة والمعتبة للنفس وبعد كده حنقصر أملنا ان احنا مش حنفكر ان بكرة الله أعلم هيصبح علينا الصبح ولا لا الجماعة بتوع علم النفس علم النفس الاجتماعي بيقولوا ايه انه الواحد ما يفكرش في امبارح علشان الرسايل السلبية اللي فاكرها في دماغه يفتكر بقى ايه ينغص عليه بقى انا ما عملتش والذنوب اللي عملتها ده انا لو قابلت ربنا بيها ده انا شكلي لا خلاص جهنم وبئس المصير لا يا عم نلحق بقى نعمل اي حاجه ثانيه ما هو دي بقى الايه ده شغل ابليس لكي لا تاسوا على ما فاتكم لا يا عم حسنات ان شاء الله وربنا لو تقبل منك توبتك خلاص وما تفكرش في لانك ما تعرفش انت ولا لا فكر في اللحظه دي إزاي؟ تعيشها صح هما بيقولوها كده احنا بقى بناخدها بعيشتنا الصح ان انا افكر في اللحظه دي ربنا هيرضى عني ازاي هقرب منه ازاي فاهمين يبقى ده فحكسر املي فتيجي تقول لي بكره لما يجي بكره نبقى نشوفها يا عم ورانا وحاجات يا عم لما يجي بكره نبقى نحلها ما تشغلش دماغك بكره عامل ايه الله اعلم هنعيش ولا لا فيريحك جدا وتلاقي نفسك بقيت انسان سوي نفسيا جميل طب ناخد الخطوة التالتة كده احنا خلاص هنشيل فكرة بكرة طويل قوي ده وحنبتري نعيش اللحظة عايز بقى اشيل علشان خاطر نتعالج من المعنى ده اشيل الدنيا اعمل ايه عشان اشيلها من القلب وما تبقاش هي المحركاني حقر الدنيا في قلبك يعني ايه حقر الدنيا في قلبك اعرف هي ايه الدنيا داره ملا دار له وماله ملا مال, مال له ولها يجمع من لا عقل له ابن القيم بيقول الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة فكيف بغم العمر الدنيا دي كلها ما تسويش أن الواحد يقف يوم الحساب ويشتد عليه الحساب علشان خاطر شهوة فانية راحت وسابت عقوبات وسابت من وراها مشاكل فانت هون الدنيا في قلبك برضو هناخد نفس الدرس شفتوا النبي اثر امالهم ازاي ناخد برضو النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه عشان الدنيا تتشلم القلب بيربيهم ازاي الحديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مرة بجدي اسك ميت جدي ميت منتن ومرمي في مزبالة في غير صحيح مسلم انه بعض الصحابة حطوا ايديهم على اونفهم يا ايه ده فالنبي اللسه بنقول عليه في منتهى الأناقة والنظافة ويمسك بأيديه الشريفة صلى الله عليه وسلم الجدي الأسك نتصورين يعني لو حد مننا عمل الحركة دي لو أن... أنت خرجين معاي ورح تمسك كده ايه يا عم انت مالك اليومين دول ماسك ايه ده النبي صلى الله عليه وسلم مسك الجدي الأسك ورح مسكوا كده قدامه وقال لهم ايكم يحبوا أن هذا له بدرام ايه رأيك تجيب في ربع جنيه ها تجيب بربعة جنيه أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم فقالوا ما نحب أن لنا بشيء يعني إيه ده ما يسواش حاجة ده ارمي, ارمي يا رسول الله إيه اللي أنت مسكو ده قال فوالله لدنيا أهون على الله من هذا عليكم بص الرسالة على طول بتوصل إزاي بيديهم درس واقعي يا فلما ييجي بعد كده الدنيا تخش الدنيا دي اللي هي الجدي الأسك دنيا إيه يا عم الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إلا ذكر الله ومن ولا وعالم أو متعلم فيطلع الدنيا من القلب بالمشهد ده طيب كده ده المشهد عرفنا إزاي النبي بيربيهم على أن الدنيا تتشال اعمل إيه عملي عشان الدنيا تتشال محتاج أكثر من ذكر الموت يعني يبقى الكلام في المجالس يعني هو الواحد حيعيش لها الموت حيأتينا بس بالشكل الإيجابي اللي أنا بقول عليه أنه الكلام ده يسيب اثر ان الواحد يشتغل لبكرة يشتغل لله مش أنه هو ييقس ويحبط وما يعملش حاجة يكثر ذكر الموت أنه في المجالسنا نقول ونذكر بفلان اللي مات فجأة وفلان اللي عمله عشان الدنيا تتشال أعدى زي اللي احنا عادينها دلوقتي الهدف الأساسي منها أنه يكون كده أنه احنا نقعد نطلع شوية بقى من الدنيا اللي مال يقلبنا ونحط بدلها رغبة في الآخرة فتكثر ذكر الموت ايه كمان؟ ما تتكلمش عليها كتير يعني ايه؟ يعني ما تعدش طول الأعداد ما ورناش إلا الشقة اللي خدناها في الحتة الفلانية والعفش اللي هنعمل فيه وفلان اللي هنجوزه وعلان اللي هنجوزها ونش عارف ايه اللي حصل والدنيا واللي بيجرى فيها و, و, و, و, و خلينا نقول حاجة تانية كثرة ذكر للدنيا على اللسان دليل على استحكمها في القلب رابعة العدوية دخلت لقيت بعض الناس قاعدين يقول لي أخي دنيا دنيا إيه أعوذ بالله من الدنيا اللهم قينا الدنيا وليه الدنيا الدنيا قالت الدنيا عندكم شيء أو لا شيء قالوا لا شيء قالت وليما تذكرون لا شيء طالما هي ما تشويش طيب ونتوا بتتكلموا على ليه دنيا دنيا دنيا خلاص يعني أنا بالضبط كده شيء قاعد أنت حنسى قيلينا الدنيا دي شيء يعني قدر فأنت قاعد كل شيء تقول يا أخي الشيء قذر ده وحش قوي الشيء قذي يا عم ما خلصنا خلاص هو كده بالظبط فأنت بتتكلم عنها ليه؟ لو بتتكلم عنها يبقى أنت في قلبك شيء متعلق بها هي كأنها ليست موجودة تاني حاجة أن أنت تتعود تتعود عشان تطلع على الدنيا من القلب تتعود أن لا تحزن إذا فاتت هي برضو رؤية في المنام رؤية في المنام بعد وفاتها ليه لي كانت عندها فقالت لها الجارية بتقول لها ايه اخبار فلانة فلانة دي كانت من العابدات واحدة اسمها عبيدة فبتقول لها ايه اخبار عبيدة قالت هيهات سبقتنا والله الى الدرجات العلا فقالت لها احنا كناش حسبينها كنا عارفينك انت اشد منها يعني في الطاعة ووال قالت وبما وقد كنت عند الناس اكثر منها قالت إنها لم تكن تبالي على ما أصبحت من الدنيا أو أمست ما بتفرقش أنا دايما أقول للناس يقول لي يعني إيه زبدي يا شيخ يعني الواحد يقعد يعمل كده وما يعملش حاجة وما يكلش حاجة ويقعد طول النهر صايم قال له لا لا لا خالص ما تفرقش ما تفرقش ربنا موسع علينا الحمد لله كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا خير ربنا موسع علينا ووسع الحمد لله معناش ما, ما بتفرقش أكلنا أي أكل شربنا أي شرب لبسنا أي لبس ما بتفرقش هي كده ما بتفرقش لو بتفرق تبقى مشكلة وصلت فطلحها كده نعمل إيه بقى خطوة أخيرة عشان الدنيا قدم الاستعاذة بالله منها قول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي آخر حاجة في الجدول احنا خدنا معاية ثلاث مراحل مرحلة الأولانية كنا بنعمل إيه؟ ندعاة بالنفس ونحاسبها المرحلة الثانية عملنا ايه عدم التسويف وتقصير الامل المرحلة الثالثة كنا بنطلع الدنيا من القلب المرحلة الرابعة لسه كنا قيلين دلوقتي ان انت تعيش اللحظة المرحلة الرابعة هي عمارة الوقت ترفع شعار ما فيش وقت شعارك لو انت عايز تجاوب على المعاني اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة دي لما ربنا يقول لعل الساعة تكون قريبة يبقى انا لازم الحقها يبقى ما فيش وقت. شوف ربنا جعل الوقت ليه؟ ربنا يقول وهو الذي جعل الليلة والنهار خلفة ليه يا رب؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورة. جعل الليل والنهار يعني جعل الوقت جعل الزمان ويختلف ليل ونهار 24 ساعة ويوم يؤدي إلى يوم يؤدي إلى أسبوع وأسبوع يجيب شه ليه؟ النظام ده لمن أراد أن يذكر او أراد شكوره شوفوا نفس الكلام احنا كل مرة نقول النبي ربانا ازاي على المعنى ازاي رباهم على معنى تعظيم الوقت يقول لهم ايه قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم بادروا اجري الحق مفيش وق بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم الدنيا انت مش عارف فيها ايه النهاردة بنشتكي من غلاء لأسعار ومش عارفين بكرة يحصل ايه انت النهاردة بتشتكي انه معندكش مش عارف ايه و ايه ما تعرفش بكرة هيحصل في ايه انت النهاردة في المسجد بكرة الله تعالى ما فين بادر بادروا بالأعمال فتناك كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا زي الفل شيخ ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا فالحق إلحق يعمل لك رصيد ينفعك يدفع عنك ربنا بيدافع عن الذين آمنوا فلما يبقى عندك رصيد ليك شيء عند ربنا هيحفظه لك احفظ الله يحفظك إنما لو ملكش رصيد هتتاخد في الطيار فيربينا النبي صلى الله عليه وسلم على إن إحنا نجري يقول لنا إيه إن نفس في الحديث رواه أبو داود صحو الألباني أتؤدى في كل شيء كل حاجة فكر كده وتمهل واخدها إيه بالراحة واحد اثنين ثلاث إلا أمر الآخرة أتؤدى في كل شيء إلا عمل الآخرة إنت دلوقتي عايز تعمل إيه عايز دلوقتي تلحق وإنت عايز دلوقتي تعرف تقول سبحان الله وبحمده قلها الله أعلم هتعرف تقولها في وقت تاني ولا لأ أحد الناس الطيبين يعني ما شاء الله ومكتهد وفتعت ربنا سبحانه وتعالى وبيعمل أعمال خير فالنهاردة اتصل بيا كان بيعمل عملية في ظهره فقال لي تشليت بس يعني انت بقى تسمع الكلام ده جسمك يتلبش لما تحس كلام من واحد من أهل البلاء وهو بيتكلم بمنتهى الرضا اللهم لك الحمد خير أن الحمد لله دلوقتي عاكف على حفظ القرآن انت النهاردة ماشي على رجليك الله أعلم بكرة هيبقى أي الحال كم سنة؟ عشرين سنة الحق ما فيش وقت فلما تتعلم المعاني دي تبتدي بقى تغير حاجات كتير قوي في حياتك اتفقت معكم من أول الدرس على إني هقول لكم إزاي نتخلص من موضوع فجأة الموت صح؟ قلنا نحط حاجة في الوصفة فدي اخر حاجة في الوصفة هقول لكم تلت حاجات بيها إن شاء الله إن شاء الله ربنا يحفظك من فجأة الموت احنا خدنا اربع نقط عشان ما ننساش الدرس والنقط فيها عشان عايزين نتغير عايزين النهاردة يكون لحظة فاصلة في حياتنا مش كل مرة تسمعوا للسماع كفاية بقى بقينا نقول من كتر السماع الفضائيات وما شايفوا كل حيث دواوة بين سميعة وبتوع كلام كفاية كلام وكفاية سماع للسماع وأنا أعدت كده أعدت وقت ظريف وقضيته في المسجد واسمعت كلمتين حلوين والله يتقصر تاوي ومشاء الله هتغير وبعد كده كل سنة طيب الدنيا تلاهي عم الشيخ هنعمل إيه والغاية إمتى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة ثلاث حاجات بقى أقول هلكوا بسرعة إزاي لا يبغتنا الموت دون استعداد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء أن تحافظ على هذا الذكر كل صباح ومساء من جملة أذكار الصباح ومساء روى أبو داود صعو الألباني عن أبان ابن عثمان ابن عثمان ابن عفان أبان كان سيدنا عثمان ليه ابن اسمه أبان عن عثمان رضي الله عنه قال سمعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء أيوة لم تصبه فجأة بلاء ما يبقاش معذب أو معاقب أو مبتلة بفجأة النقم الشاهد الراوي بيقول إيه فأصاب أبان الفالج الفالج ده يعني شلال نصفي جاله شلال نصفي فأصاب أبان الفالج فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه لا إله إلا الله أمال إنت يعني مش عارف تشغل نفسك أمال فجأة البلاء فأخذ ينظر إليه فقال ما لك تنظر إليه ببصلي عليه فوالله ما كذبت على عثمان أنا ما كذبتش على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم ولكني اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها شفت بقى المهم الموضوع زي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ما ألهاش مرة أصيب فيبقى دوام لاستعاذ بها ليلة نهار الأمر الثاني علشان ربنا سبحانه وتعالى لا يصيبك بهذا البلاء احمد الله على العافية وبالذات تعود مريض او حد من أهل البلاء وإحنا معديين وشايفين العربيات كده متكسرة وليه ما يحتحصل لناشحنا وعربيتنا تتقلب قلت يا جماعة كلكم تذكروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه الترميزي وحسنه الألباني قال صلى الله عليه وسلم من رأى مبتلا أنا كنت بقول اللي مش عايز ربنا يبتلي بالأمراض المستعصية دي وصفة علاج ممتازة خذ بعدك وطلع على بكرة على معهد الأورام السرطان وا وا وا وا وأول ما تشوفه المبتلى قدامك وفي سرك علشان خطر ما تحرقوش قول الكلام ده الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيله قال النبي إيه بقى من قالك ذلك لم يصبه ذلك البلاء لو كده يبقى أنت حمدت الله على العافية الأمر الثاني انك تقول هذا الدعاء الامر الثالث انك تدعي ربنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول حديث صحيح مسلم اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاه نقمتك وجميع سخطك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 ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد كنت على استعداد قال خليد العصري كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعدا وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفة فعلى ما تعرجون رحيم فين وما عسيتم تنتظرون الموت هو أول وارد عليكم من الله إما بخير وإما بشر فيا إخوتا سيروا إلى ربكم سيرا جميلا نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا